كانوا أشد منهم قوته وأثار الأرض وعمرها أكثر مما عمرها وجاءتهم وجاءتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.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 ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ما وينزل من السماء فيحي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات للقوم يعقلون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 كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم نبينا إليه ثم إذا أذاقهم ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون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 هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم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 ومن آياته أن يرسل الرياح مبشّراتاً وليُذيقكم من رحمته وليُذيقكم من رحمته وليتجري الفلك بأمره وليتبتغوا من فضله وليتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 ويوم تقو الساعه يقسم المجرمون مال بثو غير ساعه كذالك كانوا يأفكون وقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ